وسارعوا إلى مصبرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والأرض أعدت Oh. Uh -huh. والذي Oma! Oh, وجنات تجري من تحتها بسم الله الرحمن الرحيم في تجال لا تلهيهم تجارا the angels موسوعه <تصفيق> الله